اللذون بأكواب وبارقة كأس من معيين لا يصدعون عنها ولا يزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور امثال الظنون المكنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لهموا ولا تفيما إلا قيلن سلاما سلاما وأصحاب لِلَّمَّنْ مَمْدُودٌ وَمَا مَسْكُوبٌ وَفَاكِهَةٍ كَثِيرَةٍ لَا مَقْطُوعَةٍ وَلَا مَنْضُوعَةٍ وَفُرُشٍ مَرْفُوعَةٍ إن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 Wahai mereka yang beriman! Sesungguhnya Allah berbicara kepada mereka dengan firman-Nya, "Dan aku akan mengutus kepada تشاربون شربا لهم هذا نزلهم يوم الدين نحن خلقناكم فلولا تصدقون أَفَرَأِيَ على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون ولقد علمتم النشأة المولى فلولا تذكرون 122. أظلتم تفكهون 123. إنا لمغرمون 124. بل نحن محرون 125. 124. أفرأيتم النار التي تغرون 125. أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون 126. نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين 127. فسبح باسم ربك العظيم فلا اقسم ب Then don't. وصلية الجحيم إن هذا له حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم